بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لك الحمد مولانا على كل نعمتين ومن جملة نعماء قولي لك الحمد أيها الأحبة في الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحن التقينا مرة أخرى مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله من خلال كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى وقد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث عن حسن عشرته صلى الله عليه وسلم وأدبه مع كل الناس مع كل أصناف الناس ورأينا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم سهل الخلق لين الخلق لين العركة مع الناس جميعا وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد عوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمه من الله لانت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا لن من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فبين الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي ساغى صلى الله عليه وسلم في هذا القالب في قالب البشر واليسر السهولة ومكارم الأخلاق وأن الله, وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي امتن عليه بذلك من أجل أن يتألف الناس وأن يؤلفهم وأن يجمع صلى الله عليه وسلم بين قلوبهم قال سبحانه وتعالى في آية أخرى ادفع بالتي هي أحسن وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولأمته عامة يعني المراد بهذا الأمر أمر صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا بالتي يحسن والدفع بالتي يحسن هي المعامل الحسنة أن تعامل الناس بخلق حسن ولو عاملوك بغير ذلك ولو عاملوك بذلك فالمؤمن لا يصدر منه إلا الدفع الحسن إلى الدفع بالتي يحسن وتكون النتيجة كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم من يدفع بالذي أحسن تكون النتيجة دائما أن العدو أي الذي كان عدوا ينقلب إلى صديق وينقلب إلى محب وينقلب إلى قريب إلى خيره وقد رأينا نماذج كثيرة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن تلك النماذج هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان وكانت ممن اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها حكم عليها بالقتل لما فعلت بالسيد بسيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه لما شقت بطنه استخرجت كبده وحاولت أن تلوكها ومع ذلك كله لما تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من الوقوف عليها في عام الفتح فاذا بها ترتعش فإذا بها تخاف فإذا بها تذكر ما فعلت والإنسان إنما يخاف من فعله إنما يخاف مما يصدر منه فإذا بها ترتعش وترتعيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اهوني على نفسك فاني لست بملك وإنما أنا ابن مرأة كانت تاكل القديدة بمكة يعني هوني على نفسك لست بملك يعني لست بجبار لست بمن يقسم ظهر الناس لست لست ممن ينتقم وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أكبر من الملك فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي الملك والحكمة الحكمة والحكمة كما جاء في القرآن الكريم والحكم هو الملك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة وأتي النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة فيعلم الناس الحكمة ويقضي بينهم بالحكم فاحكم بينهم بما أراك الله كما جاء في القرآن الكريم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يعني لأنه يدفع بالتي هي أحسن يعني يريد من هذه المرأة أن لا تفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فهما غلط أن لا تفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبار أو أنه منتقم أو أنه مستأس ولكنه رحمة ولكنه صلى الله عليه وسلم كما قال في فتح مكة لما قال سعد بن عبادة لأبي سفيان اليوم يوم الملحمة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اليوم يوم المرحمة اليوم توصل فيه الرحيم وليس يعني قطع الرحيم وليس استئصال الناس فلما فهم الناس هذه الرسالة رسالة الرحمة رسالة الشفقة رسالة الدفع بالتي هي أحسن قالت هند بنت عزبة والله يا رسول الله ما كان احد أبغض إلي منك من دي قبل ووالله يا رسول الله ما كان من أحد أحب إليك الي منك اليوم يعني قلب ذلك البغض الشديد والكراهية الشديدة إلى ماذا؟ إلى حب شديد والحب الشديد للرسول صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم والسبب في ذلك هذا البسط من الخلق والسبب من ذلك هذا هذه الكلمة التي لامست شغاف قلبها هويني على نفسك لست بملك فقالت كلمة الحق وشهدت أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنماذج والأمثلة كثيرة وتسيرة جدا ولذلك كان الناس لا يئسون من خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر قط في التاريخ عن أحد أنه قال أنا آية منينا من من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعل لي شيئا أو أن يقوم لي بشيء ولذلك القصة التي كانت تراج وهي قصة قصة تعلبة تعلبة مش تعلبة من أبي حاتيب ولا تعلب آخر قصة تعلبة في منع الزكاة معروفة قصة معروفة لأنها واهية لأنها ضعيفة ضعفا شديدا وينسبونها للرسول صلى الله عليه وسلم هكذا ويحاولون ان يقتبسوا لها اصلا من من قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لا من فضله لا نصدقنا ولا نكونن من الصالحين ولكن اذا قرات القصه يعني بتاني وتاد وتلمست من خلالها خلق النبي صلى الله عليه وسلم فانك ستجد هذا الخلق هنا غير موجود ستجد النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل تائبا ويرفض توبته هذا لا يقبل لا يمكن قد يقول قائل لا النبي صلى الله عليه وسلم رفض التوبة لأن الله هو الذي رفض التوبة وما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يسلم بأمره لا فيرفض أيضا التوبه وهذا أيضا غلط لأن الله سبحانه وتعالى لا يرفض توبة التائبين ما لم يغرغروا ما لم تبلغ الروح الحلقم ومما يخالف كذلك وحي القرآن أنه لا يتحدث بشيء ثم يأتي النقد من المتحدث عنه لا يتحدث بأن ذلك الرجل سيصلى نارا ذات لهب ثم يعلن ذلك الرجل نفسه توبته فيكون هذا القرآن يتحدث عن, عن عمر لا يعلمه القرآن في علم حكم ما قبلكم هي خبر ما قبلكم وحكم ما بعدكم ونبأ ما بعدكم على ما في هذا الحديث أيضا من ضعفين ولكن معناه صحيح حديث الحارث العوار عن علي رضي الله تعالى في الترمذي. فالقرآن الكريم يعلم المستقبل كما يعلم الماضي فلا يمكن ان يتحدث عن هذا الرجل بأنه عاهد وخان العهد ثم يأتي هذا الرجل نفسه فيتوب فهذا يدل على ماذا؟ يدل على القرآن لا يعلم المستقبل أي على أن منزل القرآن الله سبحانه وتعالى وهذا منافن لعقيدة المسلم الذي أقرأه في القرآن الكريم وأن ما قاله القرآن وأنه سيقع أنه واقع لا محالة الذي يقول علماء من التحدي في سورة ثبت أي في سورة المسد أن الله سبحانه وتعالى حاكم على أبي لهب بانه سيصلى نارا ذات لهب ولم يتوب أبو لهب لماذا لم يعلن ولو نفاقا أنه يؤمن برسول الله أساساً يزعم أن محمداً يزعم محمد أن ربه أنزل عليه أنني سأدخل النار وأنني سأمت عليك هان أولي من ثوبتي. لماذا لم يقول أبو لا هبين هكذا لو تحكم في نفسه لو لم يكن هذا القرآن الذي نزل بهذا الشكل وحكم عليه بالنار لو لم ينزل من عند الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم عندما يتحدث في الغيب المستقبلي إنه يتحدث بشئ كائن ولا يتحدث بشئ سيكون قلب فيه القضية على العكس فلا يمكن أن قبل هذه القصة على هذا الأساس لأن القرآن الكريم لا يحكم على شخص ومن من عهده تبقى ومنهم من عهده بمعنى تبقى غير معينة الشخص غير معينة الشخص منهم من المنافقين والله سبحانه وتعالى استعتر بعلمه في في ذلك هو يعرفهم يعلم يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور وفي الوقت نفسه لا يفتحهم بهذا الفتح المباشر لأن يقول فلان ومنهم من يقول ذا لي ومنهم من عهد الله ومنهم وهكذا إذن فلذين نستفيد من هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ياتي الرجل فيقول يا رسول الله أنا تائب وهذه زكاتي وصدقتي فقبلها مني فيقول لا أقبلها منك أبدا يعني لا يتصور هذا في الرسول صلى الله عليه وعلى أهله وسلم لا يتصور منه أن يأتي أحد تائبا فيرفض توبته بل يرغب صلى الله عليه وسلم في توبة الآبق في توبة العبد الآبق الفار من الله سبحانه يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في توبته ويرغب في أوبته لدرجة أن الصحابة عندما يتحدثون عن بعض المشركين في زمن شركهم ويتحدثوا عن أنه, انه فعلوا وفعلوا وفعلوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل فلان لا يجهاب الإسلام. مثل فلان له كذا، له عقل له يعني فيصفهم نبي صلى الله عليه وسلم يقتبس، ويعني الصفات المحمودة في أولئك الأشخاص، فيمدحهم بها لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك كان في مثل خالد بن الوليد وفي مثل أبي سفيان وفي مثل غيرهم من الناس الذين ذكرهم نبي صلى الله عليه وسلم بالخير في جاهليتهم، فكان هذا الذكر الجميل من الرسول صلى الله عليه وسلم سببا في سببا في إسلامه إذن نبي صلى يجلب الناس ويجتذبهم إلى الله سبحانه و BRI ويأخذ بحجاجهم عن النار ولا يرفض من جاء تئيبا ويقول أنا تئيب يا رسول الله في هذه صدقتي وهذه زكتي يقول نبي الصلاة salم لا نبي الصلاة salم لا يتصور منه هكذا لأنه صلى الله عليه وسلم يدفع دائما بالتي هي أحسن وكان يجيب من دعاه من صفاته صلى الله عليه وسلم ومن شمائله أنه يجيب من دعاه كائنا من كان ان لا يجيب فلان ويترك فلان وانما يجيب من دعاه ويقبل الهديه النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهديه ولكنه لا يقبل الصدقه والمراد بالصدقه هنا الزكاه فاذا كانت الصدقه بمعنى الهديه بمعنى الشيء الذي تفضل به الانسان من ماله الحلال من ماله بعد الزكاه فان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ذلك ولا يقبله فقط وانما يقبله ويسيب عليه ويجيز عليه يعطي الجائز على على على تلك الهدية ولو كانت كراعا ويكافئ عليها ولو كانت كراعا كراع هو مستدق الساق المكان الدقيق فيش في ساق البهيمة في ساق الشاة في ساق الحيوانات المأكولة مستدق الساق هو ماذا؟ هو الكراع فإذا أردت أن تعطيه لش للإنسان شيء أنتاف هالشيء أن قليل الفائدة تعطيه الكره تعطيه الساق ما تحسب الركبة إلى إلى إلى الكعبين وساق النبي صلى الله عليه وسلم يقول لودعية إلى القرع لأجاب لا أي لو دعي إلى هدية خفيفة يعني قليلة لأجاب لا النبي صلى الله عليه وسلم واستكثرها معنى واستكثرها مدحها وأثنى عليه وقل هذا خير كثير إذا دعيت إلى طعامه فاستكثره بمعنى قل هذا خير كثير هذا في البركه هذا في كذا يعني امدح امدح ذلك التعامل الذي قدم لك تطييبا لخاطر مقدمه تطييبا لخاطر ذلك المقدم لانه لو وجد غير ذلك لقدمه لو وجد ما هو افضل واكثر لقدمه ولكنك إذا اثنيت على ما قدم فهذا نوع من المكافاه على ذلك والمكافاه تكون بالمقابل أو تكون بالدعاء كما قلنا باسم سدا من اسدى إليكم معروفا فكافئه فإن لم تجد ما تكافئونه به فادعو له بالخير يعني ادعو له بالخير وهذا الحديث نص في ماذا؟ في الدعاء عقب الطعام في الدعاء للمطعم أو للمنفق عقب طعامه هذا الحديث نص فيه ما تجد ما تكافئونه به بمعنى ما عندكش ولا ما غدش ولا ما بغش والمكافأة المادية المثل يعني طعام بطعام إنا بإناب رد له الجميل بماذا بالدعاء ويريد منك الدعاء يريد منك شيئا لا يباع في السوق ولا يشترى وهو أن تقول له أكل طعامكم البرار وصلى عليكم الملائكة وأفتر عندكم الصائمون إلى غير ذلك منه ودعو له بالبركة كما, قال كما قالت أم سليم لما ذهبت بابنها أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ذهبت به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا غليمك أنس غليمك يعني تسغيره زمارة ما غدش يكون في المستوى ولكن احنا اللي يبغيناك مش انت اللي مش, مش انت ما بغيناه لك لأنه غادي يدير ولكن بغيناك انت لأن أحسن من يخدمه ورسول الله صلى الله عليه وسلم هذا غليمك أنس ضعه حيث شئت ومره بما شئت وادع له تريد المكافأة هي قدمت عزم عنده وهو ابنها وفي الوقت نفسه تريد اعز ما يبحث عنه المؤمن وهو دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك له في عمره وبارك له في ماله وبارك له في ذريته بارك له في عمره وبارك له في ماله وبارك له في ذريته في في مثله فكان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لم يموت حتى كان له المال في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي المدينة المنورة حيث ما فتح المسلمون إلا وكان له فيه مال إلا وكان له في خير كثير بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكان آخر الصحابة وفاة بالبصرة سنة 93 هجرية بمعنى أنه بارك الله له في عمره بسبب هذه الدعوة ولم يموت حتى رأى من ابنائه وابناء ابنائه وابناء ابناء ابنائه حتى رأى منهم 225 نفسا 125 واحد من الدريه ديالو والاحفاد ديالو والاصباط ديالو حتى شافهم عاد عز توفر رضي الله تعالى عنه وارضى وذلك كله بسبب دعوه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كيدعو بالبركه بالشيب بالكثرة بالي كله فمن بارك الله له في القليل كان ذلك القليل كثيرا ومن لم يبارك الله عز وجل له ولو كان عنده كثير فإن ذلك الكثير يعتبر ماذا يعتبر قليلا يعني لا معنى له يعني يذهب سدى ومن بارك الله له القليل يعني سايره في جميع مراحل حياته ويخلفه لأبنائه ويستفيد منه أبنائه بعد ذلك على كل فالمكافأة من المكافأة الدعاء أن يدعو الإنسان لمن أسدأ إليه معروفا قال أنا سبحانه مالك خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله ولا قال لي أف قد نبي صلى الله عليه وسلم عمرو قال أفن فكلمة أف يعني كلمة لا أن أن تجد طريقها إلى فم المسلم فالمسلم يبرئ ساحة فمه من كلمة أف لا لي ابنائك ولا لزوجتك ولا لخدمك ولا لمن هو فوقك لا تستعمل كلمة أف ولا تقول لهما أفن نهى عنها القرآن الكريم أن تقال في وجه الوالدين وهو نهي عام في وجه أي, أي إنسان لا تقول لأحد أفن كلمة أف يعني كلمة مرفوضة لا ينبغي ان يتعودها الإنسان شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لي لغلامه أي لخادمه انس ما قال له أف مع أن أوف سهل أن يقولها الإنسان تقلق شوية وتقول أف جيب لي كذا وما جابها لك في الوقت أف يعني ما أسهل أن تخرج من فمي الإنسان ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفت طريقها إلى فمي الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك يكون خلق يقول العلماء أيهما يعني كان له الفضل في هذه في هذه المدة عشر سنين وش أنس بن مالك لمعمرو در الخطا؟ وللنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يؤاخذ بالاخطاء ما قال له لشيء فعله لم فعلته ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعله بمعنى ان أنس بن مالك دائما يفعل ما يحلو للنبي صلى الله عليه وسلم دائما أنس بمالك لا, لا يخالف أمر النبي السلام هذه يعني يمكن أن يكون صعبا ان لم يكن مستحيلاً يكون ماذا؟ من الصعوبة مكا من مكان عشر سنين أن عشر سنين أن تلبي كل طلبات صاحبك يعني أبيك أو أمك أو أي واحد تخدمه من الصعب جدا أن تلبي له طلبات عشر سنين او ان تترك ما يكره عشر سنين مع عمر كرتك يكرهه من الصعب جدا ان لم يكن من مستحيل ولكن ما يقولون الفضل فيه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا لانه يتصف يتصف ويتسم بالاغضاب اذا رأى شيء انكرياهو تغاضى عنه فكان انس لم يفعل شيئا قد يفعل انس وهو ابن عشر سنين لانه كما جاء في حديث اخر خدم سنه النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشرين، ومات وأنا ابن عشرين، يعني هذ هذك عشر سنين ثانية هي اللي توزع مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهي عشر سنين ديال اللي وهي عشر سنين ديال يعني أمور كثيرة يعني تظهروا في الشباب في في هذا السن بداية النبي صلى الله عليه وسلم يتغاضى، إذا الفضل أولا للرسول صلى الله عليه وسلم، والفضل ثانيا في الم في المرتبة الثانية لي أنس بن مالك، لأنه يعرف من يخدم، ولذلك يتجنب ما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول أن لا يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما دام في المستطاع ما دام في ما دام في المستطاع وكان دائما حريصا على تتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المأكل والمشربي والمتعمل حتى في الأمور العادية كان يتتبع الدبّاء في القصعة في الإناء فقيل له لماذا تتبع الدبّاء؟ قال لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعها شالنا اظهر صلى الله عليه وسلم يحب الدب ويأكل الدب. قال فأنا اتتبعها يعني حبا لمن يتتبع الدب. حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسرة أسرة أناس أسرة عظيمة جدا أسرة جليلة أنس بن مالك والبراء بن مالك وأم سليم زوجة مالك هذه ثلاثة يعني داروا واحد الخدمات مع مع الرسول صلى الله عليه وسلم كبيرة جدا. أم سليم جهدت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقاومت ضده وجعلت بجانبه خنجرا من اقترب منه صلى الله عليه وسلم رادت أن تبقر به بطنه وأنس جعلته خادما للرسول صلى الله عليه وسلم ان اسمحت فيه لا تريد عرقه ولا تريد طعامه ولا شرابه فقط يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأبنها البراء أيضا من المجاهدين في سبيل الله ومن المشاركين في فتوح العراق وفي, وفي فارس وكان مستجاب الدعوة دعا له نبي صلى الله عليه وسلم يكون مستجاب الدعوة فلما عرف الصحابة منه ذلك عرفوا منهم أنه مستجاب الدعوة وقعت بهم الواقعه مع الفرس قالوا له يا براء أنت رجل مستجاب الدعوه ادعوا الله أن ينصرنا فرفع يديه للسماء السماء فقال اللهم ارزق لهم النصر وارزقني الشهادة فما مر إلى ساعة من نهار حتى انتصر المسلمون فبحثوا عن الداعي ليشكره على دعوته فوجدوهم من بين الشهداء اللهم ارزق لهم النصر مكقربوا على ماذا؟ على النصر وهو يبحث عن ماذا؟ عن الشهداء لأنه لا يريد أن يعقوب نصرهم مدحوه أن يمدحوه فيخسر دنياه آخرته لا يريد أن يسمع المدح من الناس فأعطاهم الله النصر وأعطاه الله الشهادة ورجع الآخرون يبكون فقالوا الله سبحانه وتعالى لم يتخذنا شهادة يمحص الله الذين آمنوا ويتخذ منكم يتخذ, يعني يتخذ يختار ويصطفي الصحابة يعتبرون من استشهد الجهيدة مصطفى ومختارة ينتخبه الله عز وجل من بين الموحصين الممتحنين فيرتضيهم فيتخذهم وكان ممن اتخذه الله عز وجل شهيدا الباراء ابن مالك رضي الله تعالى عنه جميعا لما جاء ام سليم لما جاء إليها ابو طلحه بعدها بعد هروب مالك جاء إليها أبو ابو طلحه يطلبها يعني يطلب يدها ويخطبها لتكون زوجة له لما لا من مكانتي وما لها من منزله في في الانصار فقالت له نعم يا أبو طلحه شرطي ومهري الاسلام قل لا اله الا الله وانا زوجتك قال العلماء أغلى مهر في الاسلام هو مهر ام سليم لانه الاسلام وما كاينش حاجه في الدنيا أغلى منا أغلى من فتزوج بها ابو طلحه دخلت البركه ايضا بيت ابي طلحه بيت ابو طلحه ايضا دخلت دخلته البركه مع هذه السيده المباركه كما برده ذلك في كثير من اخبار منها لما مات ابن له ابن ابن لابو طلحه مع ام سليم ولدت له ولدا فمريض، فمات ذلك الولد في في يوم من الأيام، وأبو طلح وأبو طلح قارج الب البيت، فلما رجع إلى البيت قال لها كيف حال الولد؟ قالت له أسكن ما كان، يعني أنه أسكن، وهذا أسكن ما كان فيه الحقيقة وفيه المجاز أسكن ما كان بمعنى أنه نعز، رحم الله رحت بمعنى تغيير رهب براء ولا بخير. ولكن أسكن ما كان إذا مات الإنسان وكان أسكن ما كان لا يتحرك في سكون تام وأسكن ما كان فظن أبو طلحة أن هذا السكون من مدى من الراحة والشفاء وليس من الموت قال فقدمت له العشاء و يعني قدمت له نفسها فنال منها ما ينال الرجل من أهله بعد ذلك قالت له يا طلحة ان لا ناجير أنا لا يحسن الجوار إذا أعطيتهم كذا لماعون لا يردونه قال فبسل جيران جيرانه فمن فمن أعطك وديعة بد أن ترد له وديعته فقالت إذن احتسب وديعتك فقد استردها صاحبها احتسب وديعتك فقد استردها صاحب يعني اراد أن تسخل إليه من هذا الباب أن تبين له أن من استرد وديعته فما لك إلا أن تسلم له الوديعة فقال لما لم تخبرني قبل أن نكون هكذا يعني قبل أن اكون على على جناب على غيري على وضو قالت او هكذا قصدت فلما اخبر بذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم في الصباح قال بارك الله لكما في ليلتكما بارك الله في ليلتكما فولد مولودا اخر جديده فولد هذا المولود تسعه من الولد كلهم حفظوا القران وتعلموا العلم كلهم من العلماء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان أحد أحسن خلقاً احسن خلقاً ما كان أحد احسن خلقاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعاه أحد من أصحابه ولا أهل أهل بيته إلا قال لبيك ما دع ما أحد الله قال لبيك معنى لبيك يعني استجاب ما دعاه أحد لست استجاب له ونظم الفرزق هذا المعنى في قوله ما قال لا قط إلا في تشهده لولا لا كانت لأه نعم معمر نبي الله قال لا لا في الاستجابة لمن دعاه ولا في الإجابة لمن سأله من سأله شيئا عطاه إياه ولا يقول له لا ومن دعاه إلى بيته أو إلى طعامه أو إلى إكرامه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول له لا ما قال لا قط إلا في تشهده لو لا التشهد كانت له نعم معنى التشهد لا إله إلا الله ما قال لا إلا فيه إلا لا كن ما كينش لا إله إلا الله كن كينش صغار خرامة فيها لا ما أغديش يكون حتى هذه شوف, شوف المبالغة في, في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مستجيب ومجيب مستجيب لمن دعاه ومجيب لمن لمن سأله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذه من هنا أخذه من قول عائشة رضي الله وسهل عنها ما دعاه أحد هذا نفي وإيجاب نفي وإيجاب والنفي والإيجاب يفيد الحصر ما دعاه أحد من أصحابه والأهل بيته إلا قال لبيك أي إلا استجاب دعوته وقال جرير بن عبد الله ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط منذ أسلمت ولا رأني إلا تبسم. جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه هذا هو من بجيلة من قبيلة من قبائل اليمن جاء مسلما بعد حجة الوداع بعد أن حج النبي صل الله عليه وسلم حجة الوداع يعني أسلم وقد بقي من عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربعون يوما يعني عاش مع النبي صل الله عليه وسلم أربعين يوم وهذا أربعون يوما يعني كافيه لكي تجعل من جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عالما معلما صالحا مصلحا هذا الرجل لما جاء مسلما قبل ان يدخل على الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ياتيكم رجل خير ديمن دي ياتيكم رجل خير ديمن دي رجل خير ياتيكم خير اليمن أخير وحد في جهة اليمن يأتيكم قال فجاء جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فقال, فقال النبي صلى الله عليه وسلم له بايعني يا جرير قال لي يا رسول الله على ما أبايعك قال على الإسلام والنصح لكل مسلم فقال قد بايعتك على الإسلام والنصح لكل مسلم فكان جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه إذا رجلا يفعل شيئا ويرتكب مخالبة أو يضعف في ممارسة فعل ما ينصح له ويؤلمه ويرشده ويساعده قال لأن النباء رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام والنصح لكل مسلم على جوجة كلمة أنا أكون مسلما وهذا يرجع إلي أنا وأنا أنصح لكل مسلم وهذا حق المسلمين علي ووقع له في هذا في هذا الشرط الذي أخذه على نفسه أنه يحتاج إلى فرس يريد أن يشتري فرسا فبعث غلامه إلى السوق من أجل أن يشتري فرس اشتره بثلاثمائة او بأربعة مئة درام بأربعة مئة درهم فلما جاء, جاء الغلام بالفرس قال له جرب بن عبد الله منين اشتريت هذا الفرس قال من عند رجل في السوق يبيعه قال هل عرفته قال نعم قال علي به يسيني بهذا الرجل فجاءه بصاحب الفرس فقال لو أنت بعت الفرس لهذا الرجل فرسك هذا؟ قال نعم قال ولكن فرسك هذا يساوي أكثر من هذا التمن يعني شو بدب الرجل غير على الرسول واش عمرك شدتي واحد شو واحد كي يزيد على الرسول هذا ما عنده العقل حنا إلا القناة بحال هذا هذا مسكين اللي ما عارف شو يبعيش ريه شو كان ليه؟ رقيت واحد الهمزاء ما عارف كي دير الهمزاء المصرح قلنا هذا مصالح باش عفوا الناس المصالح ماشي ماشي في محله لقيت واحد الهمزه شنو هو الهمزه لقيت واحد السيد ما كيعرف يبيع ما كيعرف يشري وضربته دورته اربع المرات هذا هو هذه هي الهمزه وهي يشري ما غايبيع اللي بهما ولا يبيع الحوايج ولا يبيع وما عرفش الثمن انت تغبنوا تغبنوه, تغبنوه في ايش في ثمنه وتأخذ منه متاعه بغير حق قال له الجار عبد الله ولكن فرسك هذا يساوي 500 أترضى بذلك قال نعم رضيت قال ولكن فرسك هذا يساوي 600 اراضيت قال رضيت مش ما يقولكش واحد راه البيع والشراء مبني على ايش على الرضا الرضا والبيان والصدق البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما لك لا من هنا ولا من هنا. لا من بيع ولا من مشترك أما الرضا يعني آخر شروط صحة البيع توفر الشروط في, في, في, في الثمن توفر الشروط في المتبون توفر الشروط في المتعاقدي فإذا وفرت هذه الشروط كلها عند أيدي نبحث عن الرضا هل رضيت قال نعم رضيت قال ولكن فرصك يساوي 700 ولكن فرصك يزيد حتى أبلغه بثمانمائة درهم حتى أصل به ثمانمائة درهم، فقال الغلام أنقذ له ثمنه خلص له أعطيه فأعطاه ثمانمائة درهم يعني زاد ليه أعطاه في السقر بعامية وعطاه قدام جاري بن عبد الله رضي الله سعى هو بعامية أخرى فلما خرج ساحب الفرس وهو يشكر جاري بن عبد الله صنعه هذا ويتني عليه قال له أصحابه يا صاحب رسول الله لم فعلت هكذا وقد رضي الرجل قال لهم لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام والنصح لكل مسلم ومن نصحي لهذا الرجل ان ابيع له واشتري لنفسي بمعنى انا اقوم انا, أنا مقاميش مقام البائع فابيع بزمن الفرس واقوم مقام المشتري فاشتري لنفسي بزمن الفرس لا ضرر ولا ضرار لأن الرجل ليس عنده أفراس يبيع فيهم ويشتري وما يعرف السوق عنده فرس واحد وفرس واحدة لأن الفرس يطلق على الذكر ووالأنثى عنده فرس واحد أراد أن يبيعه مرة في عمره فذهب به إلى السوق فوب فقيل له كم قال كذا فاخذ منه الفرس بأقل من زمنه لما سيدنا جرير شاف هذا الثمن هو هذا قال عليه صاحب الفرس قد ندب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يحسن البيع والشراء أن, يق ان يقول لا خلابه اذا بايع تفقل لا خلابه هذا الرجل كان النبي يا رسول الله انا اغبن في البيع الى بعد شي حاجه نتشمت الى شريت شي حاجه نتشمت دائما هو مشموت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذا باعت إذا كتب أو تشريم عاشي واحد قل لا خلابتها بمعنى لا غشه ولا مكر ولا خداع من طرفي أنا وانت بالرزق حالي لك يقول هذا الطرف الاخر أنا بعدا ما تخاف مني أنا دائما كنكون مغبون ولكنت تحمل مسؤوليتك في تجاهي في بيعك وشيرائك جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حاجبني منذ أسلمت ما معنى ما حاجبني كلما جاء إليه استقبله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خير ديامان لأنه من خير الرجال لأنه سيدنا عمر يوسف هذه الأمة جرل بن عبد الله كان جميلا فكان عمر يقول يوسف جرل بن عبد الله يوسف هذه هذه الأمة قال وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا تبسم في وجهه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تبسم إليه وأنبسط إليه هذا يدل على خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع صحابته الكرام. وكان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه، يمازحهم. ولكن المزاح غير الخارج عن ماذا؟ عن الأدب. شو المز المزاح؟ المزاح ديال اسمه. ولكن المزاح اللي فيه الحق كان يمازح ولا يقول إلا إلا حقا. يعني ياتي من وراء ظهري أحد الصحابة ف. يسد عليه عينه عينه ويقول من يشتري مني هذا العبد فيقول اذا تراني يا رسول الله كاسدا قال انت لا سعيدا الله بكاسد يقصدنا العبد لله وليس لي ولي وليس للناس وتقول له را يا رسول الله ادعوا الله ان يجعلني من اهل الجنه قال إن العجائز لا يدخلون الجنه ما كاينش هذا شيء ما قال قناعي راسك العجائز ما كيدخلوش الجنه رجعات كتبكي قال لا ودي ماشي كاك ستدخلين الجنه وانت عروب ما معنى عروب يعني شابه متوسطه في سن الوسط أخذوا ذلك من قوله تعالى ان انشاناهم ان انشاء فجعلناهن ابكارا عروبا عروب جمع جمع عروب والعروب في اللغه هو المراه الجميله المراه الجميله ستدخل وهي شابه وستدخل وهي جميلة حتى لو كانت لها خلقة في الدنيا مشي هي هذه راغتت ان شاء الله إذا كانت مؤمنة بالجمال كما قال الله عز وجوه اليوم أيذن ناظرة معنى ناظرة الأولى جميلة وإلى ربها ناظرة معنى ناظرة بالتانية تنظر تنظر إلى الله سبحانه من النظر تاني معجومة والأولى غير غير معجومة بمعنى ناظرة أهل الجنة يتلقاهم الله عز وجل بناظرة النعيم أي بجمال النعيم فيجنب لهم سبحانه وتعالى يعني يمازح أصحابه ولكن لا يقول لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم ويخالطهم يعني لا نبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف أن يطلع على سر من سراري يخالط أصحابه يعني ينام معهم يكون كواهدين يكون في المجلس كواحد منهم لا يتميز عنهم بالملابس لا يتميز عنهم بالمقعد يكون على على كرسي عالي وما إلى ذلك بحيث أن الرجل الغريب إذا دخل المسجد يسأل أيكم محمد لن ما كايش تميز أيكم محمد فيشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المتكئ الأبيض ذلك المتكئ الأبيض فيشير إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويخالطهم ويحادثهم النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث معهم وإذا تحدثوا النبي صلى الله عليه وسلم يسترسل معهم في الحديث ما لم يرتكب مخالفة بمعنى ما لم ينقل بحديثهم إلى غيبة مثلا أو ينقل بحديثهم إلى ذم من لا يستحق الذم أو مدح من لا يستحق المدح كما وقع لهم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم عند بني عمر بن عوف ليزورهم ف. قدموا له طعاما وصلى لهم عند عتبان عند عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه عتبان بن مالك كان من الصحابه وانكر بصره قش كيشوف قال يا رسول الله لو صليت لي في مكاني في بيتي اتخذوه مسجدا يعني اتخذوا مكانا للصلاه لانني انكرت بصري ما استطيع ان اتي اليك لانه في بني عمرو بن عوف فوق في قوبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله فغدا إليه مع جماعتين من أصحابه في وقت الضحى ودخل بيته فقال أين تحب أن نصلي فيه؟ قال هذا المكان فنعت له مكانا معينا فصلى فيه نبي صلى الله عليه وسلم وصلى الصحابة وراءه قدم لهم خريزة ولا خزيرة قدم لهم شي حاجة بحل حريرة شي حاجة طعام حل حريرة ولا العصيدة قدم لهم طعاما فلما أكله جلسوا يتحدثون فنبي صلى الله عليه وسلم قلس ويستمع إلى حديثه فلما سمعت الأنصار بوجود النبي صلى الله عليه وسلم عند جارهم عتبان بن مالك يعني جاءوا جيران جوا ودخلوا على عتبان بن مالك في بيته وملأوا المجلس لما امتلأ المجلس عن آخره نظر بعضهم إلى بعضهم فقالوا أين مالك بن الدخيش أو مالك بن الدخشو اللي فقال فيه اسم أبي الدخشو ولا الدخشو أين من الدخيشين؟ وهو أيضا من الجيران. قال بعضهم ذلك منافقون. قال من الله تقول ذلك. نبي يعني عندنا أنه يتكلمون ويتحدثون. ولكن لما وصل الأمر إلى الطعن في هذا الصحابي الجليل. قال الله لا ترى أنه يحب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنه يحب الله ورسوله فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله قالوا يا رسول الله قولهم ذلك قالوا يا رسول الله اننا نراوده وده ونبساطه للمنافقين يعني أنه كان يشوفه كي يهضر مع المنافقين وكي يتكلم مع المنافقين فاستنتجنا من ذلك أنه يعني ينافقنا ويصادقهم وي هنا واحد القضيه خطيرة جداً هو أن الإنسان ما يقدرش يحكم على لا شيء واحد بمجرد أنه كي تتكلم مع لا شيء واحد آخر. ما غرشتني كأنه هدر مع لا شيء واحد. كتحسبني معه؟ لا. يعني لا بد من التحري في مثل هذه في مثل هذه أوصاف أو الألقاب أنه من كذا. لا. يمكن تتكلم معه ليرد به إلى إلى الصواب. يمكن تتكلم معه لينصحه وهكذا. فلا ينبغي الإنسان أن يبادر ويقول إنه يتكلم مع فلان إذا نفع ومنه. يكو رأيته مع جماعة معينة إذن فهو من تلك الجماعة رأيته مع القوم إذن من ذلك القوم لا الإنسان يخالط ويخالط من أجل من كان صالحا يستفيد من صلاحه ومن كان صالحا يصلحه هو بصلاحه فلا ينبغي أن تكون في منعزل عن الناس حتى يستفيد الناس منك فخير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يخالطهم ويصبروا على أداهم ويليه في المرتبة من لا يستطع أن يخالط الناس ويبتعد وينجو بنفسه من اختلاط من لا خير في اختلاط, في اختلاط معه الكلام ما يزال كثيرا في هذا الباب ولكن الوقت يداهمنا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يحلينا بشمائل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون في أَحْسَنَهُ إِنَّهُ ولي ذلك والقادر عليه وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أَجْمَعِينَ أجمعين